حقيقة المال يبقى شيء اجتماعي كذلك نستحدث هنا مدى العلاقه بين الاكل الحديق وبين حقل المال الحقل الدولي من عقد على فرين اصله وما يقابلها تتصل فيه الرؤى الانثويه وما يقابل الاقرار المصلح في الأمر الثاني بينما يقابل العنصر الشريف الذي هو الجهاد او العمل الجاري كذلك ثلاثة حكمين أشوف من ذلك أنظر إلى واقف في العصيدة من أمام الناس في الماء ويقع على الثلاجة من الظاهري والبصري وإلا كأننا كنا نجعل النظار جميل وهذا الحكم يقصد الإمام المؤمن لا كفر فكما أن الإمام أصوات صراخ كذلك وابتعدي الآخر تبديس منتج تبديس منتج ترى هذا لن يختفي من عباده بأن يصدقوا رسلا بل بالإضافة إلى أمرهم يعني العباد بالتصديق أمرهم بالنسؤات الأخرى وهيش؟ الاتباع والامتياد أمرهم بأن يصدقوا رسل وابتفهم بهذا الحج؟ لا أمرهم بأن يصدقوهم ثم كما صدقوهم أمرهم بأنه؟ بأن يتبعوهم في ما من أحكام من عند الله سبحانه كما قال تعالى وما أرسلنا للرسول إلا من قهر يعني يوضحها تماما أما عمري بعد في إلى فصتين من رسله أن يق أن يصوت في ما جاءه، ولم أحسن، ولم وأم وأم، النفي وليس نفي، روات الحسن، الناس كنال النفي وليس ناء كنال الحسن، ولا كنال الرسول إلا نفي، ثم نفي روات الحسن، إلا إيش نصار ابن الله؟ هذا الكفر بنجرب تذيب، ومن أرسل أمرنا الله أمرنا كذلك بعيش بدون كبرات، أن نتطلع على أبسين رسول الله ولدارك يقول محمد بن نفس المراغين المعينة أرسلون الأمام في انتتاج أن من صعبين بقبل القرار في الجنة الأول تفتح في نهاية أثنان يقول بالله عاد المسؤولة معنا ما بالله توحده بالقلب تصدع مجرد لا أن توحده وتصدق بالنصر والوفاء ثم لا تنسى الوجاهة وتقضع له والامر تقبضع له والامر بأفعال العزم للأداء مما أمره مجانباً للاستمكاث والاستجبار والمعاناة فكل هؤلاء من خمانة بدش الكبار والاستمكاث عن خبرة الحكم الله مما أمره مجانباً للاستمكاث والاستجبار والمعاناة فعيدة فعيدة سباته ما جاء به وأديت الخرام وأحملت الخلال وحرمت الحرام ووحفتت عند الشباب حتى ربما الشباب وحفرت للمنزل وحفرت في الخرام هذا هو وانا نتكفي مجرد التوحيد ومجرد التشديد وانا لابد من فضوع لحب الله وحب الرسول لابد من تحرين ما أحله الله وتحريم ما حرم وعدم المجاندة والاستخدار والاستخدار وانا نتباح لنا من هذا الخريط أن نتقرأ هؤلاء ليس منذ الانتعار والجفور للمعرفة والتصديق وأنه من ده المعارضة والاستخدار والإداء عن الخضور الى فتن الله وفتن عسل الله عليه وسلم ونرى معي عن الخضر كلا عن الشيخ الوصول لأن الخضر على التصديق لتجديد صيح؟ ما قد يكون الجاسر المتجديد للما قد يكون غيرهم بل خضر أكثر من الناس في معنا من ده إيش؟ من ده إعادة عن خضر الله هذه المسألة، والمصلحة لنا بهذه المسألة تدين حرتي من صنع إيمان وجعل سلوك ونحن هنا استقبلنا وأننا الحاكمين من إيمان لأن إيمان صار معنا. من تبع هذه المسألة، فمن هذه المسألة. نحن هنا في معرض هذه المسألة استقبلنا على أن الحاكمين من إيمان نذل لأن إيمان صار معنا. صحيح؟ ولا يفترض مجرد ولا من ولا بُد من نقول، صحيح؟ منذ منذ من لما نقوم فوراً على الصعيد أحد علماء المسلمين عاتس القضية المشاهير علماء المسلمين عاتس القضية وهذه نقطة غاية في الدفاع ما بخطورة هذه المشكلة نشرح مرة أخرى نحن الصدمة على أن حكيم الإيمان لأن الإيمان إن صحيح إذا فولو المعامل لا فكرة بمجرب ولا بمجرب تفجت لا بد من بعد كم شريعة صحيح هو عاتس القضية عاتس القضية على أن إذا فولو المعامل لأن حكيم والحاكمية يعمل هذا التبلاد جماعة الخطوعة معناه أن بداية حتى جدا أن الإيمان والحكمية والحكمية هو الحاكمية والحاكمية هو الإيمان نصرم؟ فهو جواعات أشياء قضية نحن نفترض من قضية وفيها نزاع بعض الناس اللي ننزعون فما يجالك هو جعل الحاكمية أسر أنها إيمان بس لا تحكم النزاع ثم تسريعا على أن الحاكمية إيمان والحاكمية عمل إذا إيمان حول وعمل وهو شيء وهو المحجم المحجم الضهوري في الصدر البرع في الم ثلاثين وثمانين وثلاثين وستة نادر ولكنه مخرب. يطول في صفحة ثلاثة وعشرين وثمانين في سبعة أوراق يقول في طويلة فعلا حتى يحتمون كثير من الربيعان ثم لا يجدوا في أنفسهم حرم من محبة وسلمنه الصوب هذه ليست حرم الصوب لكن نريد فقط الشاهد استقبال هذه. على أن الحكيمين الإيمان. بناء على أن الحكيمين من أهل الإيمان أو لا. عكس الحضور الذي نحن قد لنتي. يقول: فكمل الله تعالى. بعدين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بناء على هذا النحو. يقول تعالى: لا يؤمن الناس من حتى يحتمون من أنذر. لا الإيمان حتى يأتون ما ماسورة هذا الإيمان. ماسورة هذا الإيمان. الحكيم. فتكونوا لا. لا تكونوا دخول الألاثقاد من الإيمان والإخران تفضل والعمل من الإيمان دخل أسم الله تعالى تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وأخبر تعالى أنه لا إيمان إلا غابر فلا يا ربك فنشأتي معنا تفسير هذه الأولى التأشير وأخبر تعالى أنه لا إيمان إلا غابر مع أن ليس فقط أن تخضع للحب إله مع أن يوجد في القبر حرج من ما قضر فالتشح على قترة من مبارس بلاد نصمع النقص ما هذه نصمع الله غدله سما التحكيم عمل صحيح والتحكيم عمل من عمل صحيح ثم أخطأ على ما لا يتحقق إلا بهذا العمل الذي هو التحكيم يقول تصح يقينا أن الإيمان عمل وعقد وحول أنا أقول تصح يقينا أن الإيمان عمل وعقد وحول كيف الصمت هذا الصمت هذا الحقيقة الحكم هذا أمر قلبي أمر جاهلي أمر نجلى عرقان النجلى عرق زوال واجع قلبه زوال أنا أجي عليه إيش؟ أجي. مثلاً في زاداً حكم الله حكم رسوله. صحيح؟ مثلاً الإنسان زاع أنه يقدر في حكم الله حكم رسوله. حكم رسوله من ناحية العملية زاد الكبور في حكم رسوله. حكم رسوله بعض الكنتيات معناه صحيح؟ إذا الحكيمية أبرز. مبادئه يعملون ظاهرين. بس المارو بات على إمام. وأنا ما أبتدي لأقول لك ذلك. فيه. هذا من في الصدق ثم التسليم. هذا من الحرج في الصبر والتسليم أموراً هنا فيها بين الاقرار. وبين العقد الأتعظ وبين عمل الجوار يقول فشخر من خلده إيمانا عمل وعقد وقلل لأن تحكيم عمل صحيح من العمل في الإيمان هذه واحدة ولا يكون إلا مع الثوب الإفراط إذا نخرج دخلت الإيمان ما عدم الحرج في الصدر وهو ثوب فحصل لنا الأمور الصالحة التي تصور منها إيمان فقط جاءت الاستدلال الذي نزيل. تولع على أن الإيمان قوله معنا لأبد الحاسمين النبيين هذه المسألة واحد نقول أن كون العبد يقض على حكم الله وحكم رسوله أبدا المسألة ترواه باستماما معنا الإيمان كما على السهادة كله مش يعني ينسيهم تماما مع أخذناها من قبل نحن نخلقون أن التوحيد وأن المضمون الشهادتين هم لا رجها وجه الأول مضمون الشهادين ثم الرجل كان ورود الحكم الله الله لماذا جاء المستعين نقول هنا؟ نقول من الإيمان له الواجهة الأول هي الأمور العراسة والتلزق والاعتقاد والاقرام والعمل سم مكسورة أدوها هو أدوها لحظة الله وحظة الله نقول وقد شرح الله هذا الله عليه في أيات وهذه الأيات هي الأيات الإنان أي عن علاقة بين الإنان والنسبية جاءت يا نسح الله في مراية الإحكاء للنحاة الدنيا المغمية إحكاء نتبقى على طريق من يربك بقصة الله عز جاء على صدر ربنا لا من المدري في وما زعتم فرزوه لله ورسوله وإذا ردتم فعنتم إيه؟ وإذا انت ردت فعنتم ساجروا والذي الذي على الله ورسوله الله موت الإمام والذي لا يرضى الله ورسوله أو يرد على خارج الوصولي أو لفعوت نقائط محكم نقوش وانتساء الإمام فالحطن معلق من شرقه إذا يقول هذا الشرق يوجد شرق ولا ولا قرنا إن كنتم تؤمنون بالله دمائي الضعين والبعيد الملاقش الإيماني هو لا نقشل كمان الإمام قل لك إيش يا شيكا تقول لك نقشل كمان الإمام من يمس الله لا مش أحب الإمام أقول لك لا ده في لما بتفكر مركز في الانفنت مان لما ما ناسخ انا حتى لو جيت ما حتى الجامعه حتى الجامعه اليوم انا استمر ده جافك ها طب طالعه اننا ده مش من اول ده اشاره الرد الرسول عليه وإذا انتفى عصب الإمام أو إذا انتفى وإذا انتفى صحة الإمام فكان هذا العبد يا ذي الله من المستحفين والفلودي والمقدار الذي أضحق به أن جاء من التلودي في ناري جهنم قال لمن هذه بعض الآية لفرح لفلودي معه نقول الشيط الصحة هنا قل الرد إلى البتار واسمحنا شرط في الإيمان شفته صحة شفته تمام شفته صحة نعم صحة تمام يكون بالله واليوم الآخر تقرب الإيمان بعد قبل ما قبل الكلام دي مثلا رب الكلام سمعناه هنا وهناك أن هذا ناس يكمل إيمان ما من الله قول الله الواحدة ترى أن هذا إيمان اليوم الآخر من الناسي شف تمام إيمان الإيمان بل نكِل لاهل الإيمان، نكِل لاهل الإيمان، ثم نكِل في حديث. يقول الشيخ الرد على كتاب السنة شرط في الإيمان. ثم قلت فدلَّ ذلك، فدلَّ ذلك على أن من لم يرد إلىهما مسائل النجاي وليس منومن الحقيقة. فما الإيمان؟ الشيخ تكلم في مسألة الإيمان الواجب. تكلم في إيش؟ في أصل الإيمان ليس منومن الحقيقة. بل منومن جَصَّه، بل منومن المؤمن بالطاعوت نزلا مؤمن، المؤمن نزل بالطاعوت حتى قص الإنسان، كبرت كلمة أكثر من ألف مرة، صراحة جدا. وثالث المؤمن بالطاعوت كما جاء في الآية على أن طار يزعمون في الحاجات المروضة. يقول المتفق في كتابه في جنب الثالث فقط مئتين يقول بعد أن ذكر هذه الآية يقول فدلة هذه الآية فدل على أن من الذي يتحاكم في محل نزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا بالذم الآخر أوله لا بالذم الآخر إشاره إلى إيش؟ أقول أكون الأبرص إشاره أكون على كون الأبرص ونستفيد من اليوم الآخر ومنفصلين إلى آخر الذي يقول من هنا ثم قولهم منه لا القضاحدة تصورها القيام بنفسه يقول ابن القيم في تفسير هذه الآية في أدام ابن القيم في المجلب أول فقطعة تبساعة واربعين يقول ترطيه جدا ترطيه من ابن القيم يقول إن قوله فإن تنازعتم في شيء فإن هنا جاءت نكرة ثم الرفق في سياق يقول فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرق كل ما تنازع فيه المؤمنون. كل مسألة نزاع في المسلمين لابد أن يرجع إلى كتاب الله، من مسائل الدين بطه وجلي، جليه وخفيه. يقول ولول ولو لم يكن هذا الباب، ولول لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. المسألة المساعدة ينحنيها الشيء. يقول إذا كان الرسول عليه أن رأى بأن نرد جميع مسائل النزاع إلى كتاب الله، فهذا معناه إيش؟ أن في الكتاب والسنة الحد لجميع إيش مسائل النزاع. وإذا كان الرد إلى كتاب والسنة غير كافي فلماذا أمرنا الله بالرد فيه؟ فدفعنا أصلا بالكتاب والسنة يقول إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند التراجع إلى من لا يوجد عنده الخصم والذات بالمام عن الرد فإذا النظر لا أهمية لك لا. لا حقيقة لك وذلك أشارة على أن الذين يقولون بل من الحق يتعدد الحق لا يتعدد الحق هذا الحق واحد لا يتعدد أبداً قد يتعدد باعتبارات أن في أصلي وذات الحق هو حق واحد لا يتعدد بأي حالة خاصة هذا عيد الربد على من يقول ان الاجتهاد مصوغ هنا او اما الخلاف يسعون الربد ابدا لا يسعون الخلاف في الدين لا يسعون الخلاف اي حال من الاخرام خاصة في جميع الدين حتى في الفرايات فالحق لا تعدد يقول ومنها يقول ومنها في هذه استمع لهذه القولة جيد جدا يقول ومنها انه جعل هذا الرد دا. الرد الكتاب السنة جعله ايه الله سبحانه جعله من موجبات الايمانة موجبات ولم يقل من شروط او من ثمرة لا قال من موجبات يجب على المؤمن الذي يبداي ايمان الحقيقي يجب عليه ان يقفى لحكم الله وحكم رسول ايش أنتي ثمرة الايمان لا من موجبات الايمان يقول ومنها انه جعل هذا الرد من موجبات الايمان ولا واجب انا نقع ايش لوقات لا زمية يقول فاذا ثمان هذه الفقولة فاذا انتفى هذا الرد ايش نقش الايمان جاب الايمان فعد cycles فيها فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان نفس كلامة انتفاي مينة الذي مر معنا وانتفاء اللازم دليل على انتفاء من الزوق يقول فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان بي لا يقول أي有ve إشه imagine ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم لا تكبرك يعني brill Arcando يقول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم حاكمه الشيء بمكتب الظاهر على انتفاء الإيمان القلب أم حاكم على القلب على الظاهر كما يريد أن يقال يوم نريدك أن تأخذ السماعة وتنشج على الخروج وتعرف، فهنا في جهد استحلال أو في صار هذا وجهة هذا الكافر، وإذا لم تجد لهذا مشكلة، عكس القرآن تماما يعني رسولنا والله الله نسمعها الشيخ يحكم، إذا انتفرت تقول على انتفالية إيش الإيمان؟ مش أولا نعرف هل انتفر إيمانه أم لم ينتهي حتى نحكم عليه أم لا؟ إنك ربي. إنه هنا خدع على معرفة مريبة خد الرجل. نحن ربان، نحن بشر، ونرى نتعامل على حسب يقول. فجعل هذا الرد للمجيبات الإيمان ولا زني فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء النزوم لانتفاء الأزمنة لا تزنيا لا تصور أن انتفى أبدا إذا انتفى الأول انتفى الثاني بالطبع وإذا أُجِر الأول لا بد أن أنجز الثاني ولا بد كل مقاضِد من هذا المسألة ضرورة انتفاء النزوم لانتفاء الأزمنة ولا سينام التلازم بين هذين أمرين ما هذا الكلام ما الكلام؟ الكلام؟ الإيمان هو الحق من حب الله، وأن الحب يقول لا شيء التلازم بين هذين الامرين بين الإيمان او داع الإيمان وبين الخضوع لحق الله سبحانه وتعالى. كما قلنا أن صل الإيمان او أن الحقيقة تشكل في يقول ولا شيء بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين. العلاقة من إيش؟ من الطرفين. ليش من طرف واحد؟ إذا وجد إيمان، فابدأ أن يستحق الحفظ لله. وإذا حدث استحق الحفظ لله، لحقوا له بأنهم من. ولعث إذا وجد أو إذا وجد بالذات، لنار الطباشير. إذا وجد العرب الحفظ لله، لحقوا له بأنهم هو كاتب. وإذا وجد الحفظ، فابدأ لا يغلى الحفظ يقول من هم. من الطرفين؟ أنا قمت بدلهم. اسم الطرف الآخر. من هو من هذا وجد هذا، وهذا الشرائع هذا. من حفظ أي شيء. يا إيمان والحاكمه ارتحت وكل منهما همم ينسى بانتصارها بالله رجع برادح جداري يعني براد الله بس كده كل جمله لازم تعرف كل جمله لازم يقول فاهم يقل من همم ينسى بانتصارها إيمان كان كل من همم ينسى ثم اخبرهم ان هذا رد فعل لهم وان اعتقادهم احسنه ها كده اذا كنا صلب الإيمان وأن الحكمية تدخل في صلب الإيمان وأن الله تعالى الله عليه حكم بالضائر على أن المعرض على قطن الله وقفه يقول أنه كفر أكبر لا يمن بالله من الذي على أكبر هنا أخرى وضع حديث الحكم على الجرح وضيحا أنه لا تكفيش ويقول تعالى لم تر إلى الذين وزعوا منه أنهم آمنوا بما أنجل إليك فما أنجل من قبلك يريدون أن يتحكموا بالطاروخ وقد قلوا أن يكثروا بك لا يريدوا الشيطان أن يريدونهم ضلالا بعيدا من من المذرة قوم من متصدمن الإسلام جاء ظاهرياً بالأفكار بالإفراط بالإتجاذ بأعماله بل منهم كانوا من كان يصلي ورسول منه من كان يخرج في المنزل مع رأسه نصايح لا يشركونك اليوم والليلة عشرات مراد بل مئات مراد بالشهادة صحيح ولا يمكنهم لا يسحقون ولا يستحلون بأي شرطين ولا يستحلون بأي لا نضوي يقول بل نحن صغار في مذهب نحن أولياء الله فريق دعاء صحيح ولكن الله سبحانه وتعالى بنزل أدرم مداري الدعاء والفرقان وإنما نظر إلى مسألة هي المحك أو هي الفشوة بين بين الدعاء وبين الفتيص بالفأس التحاقا وهنا ليس التحاقا بمشيئة من وإنا إراد التحاقا يا الله تحكمه فنكتب من أراد أن يحكمه إلى خطيه غير خطيه الله فحكم الله سبحانه عالم وصفن أو بناء على هذا العمل الظاهر على عمل الجوارح على الأعراض خطيه الله رسوله حكم على هذا العمل الظاهر بأنه إيه بأنه إيمان كاذب وأنه زمان يزعمه فسموه الله عالم زعمًا لبرده لا حقيقة على ما يقربين إيمان على ما ترفوه جوارحنا نقرأ فيها إيمان على هذا الأعراض الظاهرين بالآن عن ترك الخضوع او الانتجاء لحكم الله حكم رسوله وإرادة إرادة الانتجاء لحكم من لحكم صغير حكم, حكم الله ورسوله وكما قلنا هذه الآية فاتع المزاع لقديمة الحكم على الغير وعلى نشطرات معرفة الاتفاد فولا الحض بألس لناتين بحول بأنه بؤمنون من على تيك توك في كل تحريف يقول ان الله تعالى يزعم تدجيب الله على غير ما ارتكب هذا باطل هذا باطل لانك, لأنك تاتي بدعاه ثم تخالفها بثاني هذا تدجيب هذا ليس شرط او ليس صورة التجيبه التي منتشره عند الناس انا استاذ ابن خان اقول لها انا أتذب. لا القول في الخالي. الثاني ثالث القول هذا هو التبديل. بل هذا حقيقة التبذيب أنك تكون شارب نساله ثم في الوراقة ثم رساله موته هذه حقيقة التبذيب حقيقة المزاق ونحن أقول فراءة برد يقول إن قوله تعالى يجعونهم تبذيب لهم فيما تبعوه من الإيمان فإنه, فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا مستحيل مستحيل ان انسان يزعم انه من ثم في واقع العمل يتحكم لغير الله غير رسوله هذا باطل وباطل وان غلظه بالايمان وياتي عليه بما كثر من القران والدلاله واعمال الدنيا التي يزعم انها تقربه من كل هذا كلام باطل بل نحن نحكي على عدم خضوع لحكم الله بأنه نوع ايش هذا من الشدعات ان المستحيل كما يقول الشيخ ان يجتمع الايمان والتحاكم لغير الله غير رسوله يخلب عبد اسره ما هذا الكلام؟ ما لنا من ناس نكشف شحه مثل الناس اللي شحه امال واللي هي لا هي بد. في مع ما اتحاكم الله غير بل احذوما ينافي بل احذوما الايمان لا الله غير رسوله والتحاكم لغير الله غير الناس ولا ضد ولا بالقانع واضح باثر اليمين وكمال وكان الشيخ السنتي تطريبا من نفس المعنى سيد من جل وعدها سيدة يقول يمن اشرح الادلة في هذا يمن في في في في في في يقول يمن اشرح الادلة في هذا ان الله جل وعلا في سورة النساء بينا ان من يريد ان يتحكموا أن من يريدون ان يتحكموا الى غير ما ترى الله زعمين لا تعجب من زعمهم وإن تكررها في اليوم والليلة لأيات المرات وإن أراد أن يقرحن عليها تائر أعمال الجرح بخلات إيمان جلت رفع عن هذا الشيء وكل هذه الأمور مع دخل... هذا الناخل مما يوقف الإيمان هل تنفع؟ لا تنفع حتى يتفع في الإيمان حقيقة وحتى يحقق قصة الإيمان أن ينجي لقيم المسلمات لأنه يابدت عليها أولهم أن يأتي بهذا الذي يتفع بها يابدت عليها أولهم أن ان تبرأ منا ثلاث وان يولد والفضيق حرق وان يتضرق اجعلنا ولا ذلك بل لا يتضرق كما تأتي معنا ان ينتفل حاجة من صبرك وان يسمى ان يتضرق ان يتضرق حكرا يقول يتعجى هم انهم وما ذلك يقول وما ذلك الا لان دعواهم هم يقول وما ذلك الا لان دعواهم أي ايمان مع ارادة السحاكم الى شفاغه ده لدى مية الاستاذة ما يحصل منها امرنا العقلات الظبورة في التطور نكامل بالله وبرسوله كنت تجاه بطاعة الواتفة الهاتف الهاتف هذا الكلام مخزون فنحن نشدين لدى عدد الواتفة نحن نحصل على الهاتف الهاتف وانا المعلمة العدد ما حقيقة لا. انما هو مصاف وكيفية فهنا بصيصة منه لكينا القيام ماذا كانت جريمه الذي كرمه الله تعالى اي الصحابه هل, هل يقعدوا في التحاكم خافوا من ذلك بالتحاكم الى حكمه الى حكم الله وحكم رسوله هل قاموا بالفعل بالتشريع بتلاق الله كل ما فعله ان فقد اسم راضي راضي فقط حتى الآن ان انقضى حتى الآن لم يقعد في طريقه التحاكم كل الذي فعلوه الاراضي أراد أن الحكم لا يحكم الله وحكم السوء. أراد أن الحكم لا السوء. كل حكم لا يحكم الله وحكم السوء. يوم قضاء أو بناء على هذه الأراده كسر المصلحة. فالقول سمحه كم؟ وما شرط؟ وما أقام محاكم؟ وما عقد مخمرات؟ وما عقد ملوات؟ وما أقام مجالس شرعية؟ وما أجبر الناس؟ ورضوا بالقوة إلى حنيه. كل غير نبي إنهم أرادوا. وبناء على هذه الارادة تخطرهم بمصنق وحكم وحكمت على هذه الارادة بان امانهم امال كذب لا حقيقة لك لان دعوة مجربة يتجبها هذا الشيء الضالي كل هذه امور بناء على شيء بناء على الارادة كما ذلك انت بمن ارادة ثم الارادة هي اول شريف التحافظ فقط وقع تنفيه امام الرجول عند هذه الخطر اولا تخطرهم بمصنق عليها فهذا لك باقواب لن يخطرهم الخطر اولا بل ألاك التقوى ثم شرعوا ثم حكموا وحكموا ثم أقاموا المحات ويقاموا القاعات وعقدوا النبوات والمؤتمرات، وبنوا المجالس الأسرعية ودعوا الناس إليها ثم فوق ذلك يجبرون الناس رغبا ورعبا بالحديد وبالنار وبالمال والمنصر والجاه على الخدوع يحكموا تابه بالوقات جاعدة جي... كثيرا جدا عن تلك المراطة الذين تقرروا بذلك هؤلاء الأحلام تكثرها من الله الحنق على بياني. وحكم على هذه الارادة انهم تتجبون في دعوه لإمان من منزيدك عليه بعد الارادة تتجب المركزية انك تجرب الارادة الكلام كفت عند حتى الارادة اترابة لتبديل لقوة ويقامل محافظ عبد ويجواج ويجواج لما ده جين قائم جولة قائمة جولة فاعوسية قائمة لا عشاطين ولا اعمدة ولا سدنة ولا احضار ولا ولا مأسوء عنه. عنها كل المتحدة عند حد الاراضة لا هذين قائمة جولة قائمة كل هذه الأمور نفسه كمال ايمان ام الله الانساء المستمع كما نقول جولة فاعوسية قائمة كبيرة شروح زائرية شروح من الانداد والارباط تحاضر الله ورسوله في كل صلاح وطول النساء ورملك هذا كل ماشي ماشي لا، مثمر الإيمان. أينما يبقى معه. إذا كانت الإرادة الله أرسل لا مع في الإيمان، لا مع اصل الإيمان. أي رادة من رادة. فبلاك من أضعف إلى هذه رادة كل هذه أمور لا غير عيسى. إن أنا ردة أوضح المشهد. يقول بسويت في الدنيا في هذه ده ده في كاجد في كاجد اليساره ولا في انتباه كان الامر بياك بس تحب الانتباه الامر ده ثم يحصل غير ما ضل او حتى غير ما ضل الامر ده في حته تعجل ده يا دعوه بالغ تنتبه ما يحصل منه حاجه الكل ان التعجل ده أنت ألم ترى؟ وهنا هذهم الأجلات عجلنا لهم لتعجب الشفق قليل بثمانين أو سبعين سنة. على ذكر إرادة السحاقين إلى الطاعث دون نفس السحاقين. التعجب إيه؟ بالسحاقين؟ من بالسحاقين حتى الآن. لمن جعل إراد السحاقين جعله بمستحاته، بمن شر، بمن أقام الصور بمن أقام لها الشرف والدرة والجلوس على يقول التعجب والسباع على ذكر إرادة سحقهم دون نصف نصف التخاب على أن إرادته وراء هل وقف سحقهم لاستنبه على أن إرادته مما يبقى من العجب مجرد إيش إرادة أن يسحق التعجب يسمونه من وراء فقط من يبقى على الحسب وراء تنبيه على ان ارادته مما يفضل منه العجب ولا ينبغي ان يدخل تحت الوقوع فسنان مجرد يومي ان نفكر هذا السكير مجرد سكير مجرد مرادة في الصرح يقول ولا ينبغي ان يدخل تحت الوقوع كما ضمد بنفسه. كما ضمد بنفسه. ايش بناسك محافظة الله ما اتكلمت ما اتكلم هل ما اتكلمتش مش هتكلمين في الشريه لا اتكلم شمال المتبعين اللي بيقولوا ده اللي ما انا قلت الطغوط نفسي ما انا كنت ما بقى نفسي. من كنت نفسي. من كنت من من ما قلتش انا قلت يعني مش كان اكبر على كذا اكبر تكون هذه هذا نقول لديك تحاكم تجد التضغير فالبدأنا قلت التضغير نفسك لا نفسي الكمال الناس فقال لما لم يدخل لم يطرح انه مكافل وابد ان يقرب عن اباة الناس وجميل اخمار صناعية تنكلة. يقول انني كافل اصلاه انه يشفد الكمال هذا ليس بدون الله كل راضي نحن نخد الان هذا الدرس هذه افر هذه المطربة منزلة الحاكمية من الدور ومن البداية حتى الان نسير في مصطق واحد يوجدنا الى خدمة مجال الاراضة عند المتحاكمين فالصلاة الله سوى بالك عند المتحاكمين سوى بالك بالتشميع عند المتحاكمين مثال اوضح قال اوضح مثال اوضح الا على من الله بصيرك فاللو